بسم الله الرحمن الرحيم 127. والكتاب المبين 128. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم 117. من عندنا إنا كنا مرسلين 118. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا 117. ربكم ورب آبائكم الأولين 118. بل هم في شك يلعبون 119. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين 110. يغشى الناس هذا عذاب أليم 111. رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون 111. أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون 113. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون 112. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم 113. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين 114. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين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 إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين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 111. والعزيز الرحيم 112. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم 113. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم 114. خذوه فاعتدوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم